إِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّهُ شاكرا مِنَ كفورا وَإِنَّ مَا للكافرين سلاسل عَذَابٌ وسعيرا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا كان إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شرمه مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا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 فوقاهم الله شر وذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا وداعية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا وينطاف عليهم بأنية من فضة وأقوال كانت قواريرا قوارير من فضة دارها تقديرا ويثقون فيها كأسا كان مزاجها زن عينا فيها تسمى سل ويطوف عليهم الدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لئلئم مثو وَإِذَا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب ثندس خضر واستبركوا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم, وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء أَنَّ سَعِيكُمْ مَشْكُورٌ إِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا قطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن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 وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وما كيما يدخل من يشاء في رحمته يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا أليما